سَنَامَ الرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Walaupun telah kami kirim Musa dengan firman kami, untuk mengeluarkan kaummu dari kejahatan, untuk mengeluarkan في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.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 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا كفرنا بما أرسلت به وإن ما في شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أف لاه شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليوفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليوفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا فأتونا بسلطان مبين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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم وَيُشْقَى مِمَّا إِنْ صَدَّدَ يَتَجَرَّعُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ وَلِيمٌ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 فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَن تُمْغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط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 ومثل كلمة خبيثة كشدة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله أنبادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً Ti-ru على نية من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Allahu الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء إمام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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْلَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ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 بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ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 ربنا وفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأذرنا. Hari yang akan datang, mereka akan dihukum. Mereka yang berbuat jahat akan berkata, "Mereka yang berbuat jahat telah menghina kami. تابع الرسل او لم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم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 فاتحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهات وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وترش أوجوهم النار ليجزي ليجزي الله ليجازي الله كل نفس، ليجازي الله كل نفس ما كسبت. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله سمع الله لمن حمده